ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله افتفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون ووصى بها إبراهيم ويعقوب يا بني إن الله افتفى لكم الدين فلا تموتن